الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما ذكر الله تبارك وتعالى بهذه السورة الكريمة سورة البقرة هذه الأمثال المضروبة في النفقات لمن يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى وكذلك لأولئك الذين يعرضون هذه النفقات للمبطلات من المقاصد الفاسدة وكذلك المن والأذى ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك ذلك التوجيه الذي تحدثنا عنه في الليلة الماضية وهو قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. لما بين لهم المرغبات في الإنفاق وأنها مخلوفة وضرب فيها الأمثال أرشدهم بعد ذلك إلى ثمرت هذا الترغيب وهو الإنفاق من الطيبات وأن لا يتقصد الردي والخبيث منه سواء كان ذلك في مكاسبه أو كان ذلك في نوعه وجنسه ومرتبته لكن الشيطان يوسوس لابن آدم ويخوفه من الإنفاق ومن إخراج الجيد ومن هنا قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم فالذي يحول بينهم وبين إنفاق طيبات المكاسب هو الشيطان فقوله تبارك وتعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء يعني أن الشيطان يعدكم الفقر يعني يخوفكم الفقر في المستقبل فيجعل ذلك ماثلا أمام أعينكم الصغير منكم والكبير الرجل والمرأة يعدكم الفقر فإذا أراد الإنسان هم ان ينفق أو يصل الرحم جاءه الشيطان وخوفه من عواقب ذلك من الحاجة والفقر وأنه قد يفتقر بسبب هذا الانفاق فيغريه بأن يكون حارسا على المال شحيحا ويأمركم بالفحشاء والجمهور فسروا الفحشاء في هذا الموضع بالبخل وإلا فإن أصل هذه المادة الفحش والفاحش ونحو ذلك يقال للشيء الكثير يقال مال فاحش ويقال الذنب الفاحش والذنب العظيم والذنب الكبير ففواحش الإثم هي الكبائر الذنوب العظام ويقال أيضا لبعض أنواع كبائر الذنوب بطريق العرف الاستعمال الغالب لنوع من أنواع الكبائر وهو الزنا وما في معناه الفاحشة لكن السياق في كل مقام يبين المراد ولهذا قالوا في قوله تبارك وتعالى يا نساء النبي من يأتي من كنا بفاحشة مبينة فسرت هنا بعقوق الزوج، وفسرها بعضهم بغير ذلك يعني الفاحشة المعروفة وحاشاهن من ذلك ولكن المعلق على شرط كما هي القاعدة لا يقتضي وقوعه قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين وكذلك في قوله تبارك وتعالى في المعتدات من المطلقات واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فسرها جمع من السلف من بعدهم بأن الفاحشة هنا المقصود بها هو التطاول على الزوج والاحماء والأذية لهم آذتهم هذه المطلقه في العدة فله أن يذهب بها إلى بيت أهلها ليتخلص من أذاها هذا ذكره بعض أهل العلم وليس محل اتفاق فالمقصود أن الفاحشة والفحشة بحسب السياق فهنا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء يغري بالفحشاء يأمر بها يزينها فهذا يدخل فيه ما ذكره الجمهور من البخل والبخل لا شك أنه فاحش كما قال الساعر أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد يعني يقول الموت لا يبقي يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش يعني البخيل المتشدد الشحيح المتمسك بالمال الموت لا يبقي لا على هذا ولا على هذا فسماه فاحشا فالعرب تسمي البخيل فاحشا فهنا ويأمركم بالفحشاء يدخل فيه البخل دخولا أوليا ولكن أيضا فإن الشيطان يأمر بالفحشاء بالذنوب العظام ويأمر بالقبائح ويأمر أيضا بالفواحش من الكبائر كالزنا ونحوه مما يدنس الأعراب ويقدر الفروش ويحصل به اختلاط الأنساب ويأمركم بالفحشة وكل ذلك يدخل فيه والله تعالى أعلم والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا يعيدكم على الإنفاق مغفرة منه وفضلا منه تبارك وتعالى من الرزق الواسع وألوان الجزاء في الدنيا والآخرة مغفرة والمغفرة الغفر عرفنا أنه يعني الستر والوقاية الله يعد عباده مغفرة منه وفضلا فالمغفرة من باب التخليح تحط عنهم الذنوب ويسلمون من تبعاتها والفضل الفضل من الله بالإنعام والرزق والعطاء والغنى والخيرات في الدنيا والآخرة ومن ذلك دخول الجنات والألوان النعيم التي تحصل لأهلي الإيمان والله واسع واسع العطاء واسع الغنى واسع الفضل عليم عليم بالمنفقين وعليم بالنيات والمقاصد والنفقات والأعمال يؤخذ من هذه الآية الكريمة الشيطان يعيدكم الفقرة ويأمركم بالفحش ما يحصل من عمل الشيطان وهذا التعاقب كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله بأن الملك والشيطان يتعاقبان على القلب يتعاقبان على القلب تعاقب الليل والنهار فمن الناس من يكون ليله أطول ومن الناس من يكون نهاره أطول ومنهم من يكون زمنه نهارا ومن الناس من يكون زمنه ليلا يعني مستديما فهذا كله بسبب ما حصل له من طاعة الشيطان أو طاعة الملك فهذا الذي يطيع الشيطان وما يوسوس به وما يزينه يطول ليله يطول ليله بمعنى أنه يكون في حال غير مرضية من الإعراض عن طاعة الله عز وجل والوقوع في معصيته فذلك ظلمات كما ذكرنا في قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات ظلمات الجهل، ظلمات الشرك، ظلمات الشك، ظلمات النفاق، ظلمات المعصية كل هذه ظلمات إلى النور، نور الإيمان، ونور العلم، ونور الطاعة فهذه أنوار فهنا هذا التعاقب يحصل لهذه القلوب كذلك هذه العده الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء فهذا وعد الله تبارك وتعالى والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا وذاك وعد الشيطان الفقر والفحشاء فلينظر البخيل والمنفق كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله أي الوعدين هو أوثق عنده وإلى أيهما يطمئن قلبه وتسكن نفسه ما إن لوعد الشيطان أو تطمئن إلى وعد الله تبارك وتعالى هذا يأمرك بالفحشاء والفقر ويعيدك الفقر والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا كذلك أيضا في هذا التقابل ينبغي للإنسان أن يلتفت إلى قلبه عند النفقة وينظر هو مصغ لوعد الشيطان عند النفقة أو هو مصغ لوعد الله عز وجل فهذا يكون بحسب ثبات القلب واليقين إذا كان فيه راسخا كما قلنا في قوله تبارك وتعالى في آية مضت وتثبيتا من أنفسهم يعني حينما يخرجون هذه النفقات فإن ذلك قد يحصل للإنسان معه شيء من الاضطراب والتردد ويأتيه الشيطان ويقلقه ويزعجه ويخوفه فهنا يحتاج العبد إلى تثبيت كالمقاتل في أرض المعركة قد يحصل له انزعاج واضطراب وخوف فيجبن فكذلك عند النفق قد يجبن ويتراجع وقد يقللها وقد يحتاج إلى حسابات وتفكير ونحو ذلك فهذا كله من عمل الشيطان فينظر العبد إن وجد في قلبه ميلا لوعد الشيطان وإعراضا عن وعد الله مع أن الله واسع غني واسع الغنى واسع الجود واسع العطاء ومع ذلك يصدق وعد الشيطان فمثل هذا يدل على ضعف اليقين عند العبد وضعف الإيمان لأن تشلط الشيطان يكون على الإنسان بحسب إيمانه وتحقيقه للعبودية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان والحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه يعني ان عبادي أهل العبودية الخاصة ليس لك عليهم سلطان فبقدر ما يتحقق من العبودية قدر تحقيق العبودية ينتفي تسلط الشيطان فلا يكون له سبيل على العبد فإذا ضعفت عبودية القلب عبودية العبد فإنه يكون بعد ذلك عرضة للشيطان يتلاعب به بكل سبيل الشيطان أيها الاحبه لا يترك أحدا انظر إلى هذه الحال التي ذكرها الله عز وجل الشيطان يعيدكم الفقر قلق تجد عند هؤلاء الناس الصغير الكبير هذا الذي يدرس يفكر انا وين سأجد عمل منين سأجد دخلا أين سأتوظف أين سأكون كيف سأتزوج كيف سأبني دارا كيف سأكون أسرة منين سانفق عليهم منين سأشتري لهم سيارات منين سأزوج هؤلاء الأولاد فالفقر بين عينيه دائما يفكر فيه والغني وكذلك وفي خوف دائم من اختلاف الأسواق والاضطراب أيضا الاقتصاد ويخوفه الشيطان دائما من مثل هذه العوارب والأمور التي تقع للناس يكون هذا الإنسان دائم الخوف وهو غني ما ينام الليل وكثير من هؤلاء قد يراجعون مصحات نفسية وهم أثريا لا ينام الليل وهو غني لأنه يشعر بالقلق الدائم وهذا القلق يجعل هذا الإنسان الغني في كثير من الأحيان لا يعطي أقرب الناس إليه حتى أولاده أولاده أقرب الناس إليه بحاجة إلى سيارات بحاجة إلى بيوت بحاجة إلى زواج بلغوا سن الزواج قد لا يعطيهم إلا من رحم الله عز وجل من فتح عليه وهدى قلبه خلصه من الشح وإلا فكثير من الأغنياء قد لا يعطي أقرب الناس إليه أولاده لماذا؟ لأنه يتخوف الفقر ولهذا كثير من الناس لا يجود بالنفق إلا إذا مات صارت الدنيا وراء ظهره وجدوا في وصيته الثلث أو الربع أو غير ذلك وقد يكون قبل ذلك يمنع الزكاة الزكاة يمنعها فضلا عن غيرها لماذا؟ لأنه يعيش مع هذا الوعد الشيطاني ولاحظ هذا العدو الشيطان يعيدكم الفقر هذا القلق الذي يوجد عند أكثر الناس وفي المجتمعات هو من الشيطان الخوف من المستقبل يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء يأمركم بالبخل أن يبخل الإنسان أن يحرز ماله والله يعيدكم مغفرة منه وفضله. هذا ضمان من الله تبارك وتعالى فإذا وجد العبد أن يده تنقبض عند النفقة فمعنى ذلك أنه مصدق لوعد الشيطان كذلك أيضا يؤخذ من هذا الموضع الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء أنه ليس هناك طريق إلا طريق الله أو طريق الشيطان ليس هناك سوى وعد الله أو وعد الشيطان فليختر العبد إما أن يكون موقنا بوعد الله وإما أن يكون مصدقا بوعد الشيطان فحينما نبخل حينما نمتنع عن النفقة حينما نبحث عن الريال من بين الفئات النقدية لنعطيه هذا المحتاج والفقير هذا كله من الشيطان ولربما أخطأ الإنسان وأخرج عملة أخرى وأكبر وأعطاها لهذا السائل أو الفقير فإذا اكتشف هذا ندم وشعر أن هذا وقع بالخطأ ولربما تردد وراجع نفسه أن يرجع مرضة أخرى إلى هذا الفقير ويقول له هذه بالخطأ هات كنت أريد أن أعطيك أقل من هذا والله المستعان كذلك أيضا يؤخذ من هذا الموضع عداوة الشيطان لابن آدم يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشة هو يأمرك بما يضرك بما يقعد العبد عن طاعة مولاه بما يصيره إلى حال من الإفلاس في عمل الآخرة والآخرة دار لا تصلح للمفاليس فهذا حال الشيطان هذا العدو وإذا كان الإنسان متصفا بهذه الصفة يأمر بالفحشاء يأمر بالبخل ويعد الناس الذين ينفقون بالفقر لا تضيعون أموالكم تحتاجونها غدا وإذا رد أحد أن ينفق ضاق صدره فمثل هذا يكون قد أشبه الشيطان بفعله هذا ومثل هذه الأمور تجعل الإنسان أيها الأحبة يتبصر ويعلم أن هذه المخاوف التي تقع في قلبه أنها لا شيء وإنما هي من كيد عدوه وكيد الشيطان ضعيف هذه المخاوف سواء كانت في هذا الباب العده بالفقر أو كانت في أمور أخرى مما يتخوفه الناس كل هذا من الشيطان والإغواء والإغراء بالمعصية والتزيين كل ذلك من الشيطان الشيطان يزين ويسول العبد ويغويه ويغريه بالمنكر وينبغي على العبد أن يعصيه وكذلك يأتيه بالوساوس الوساوس المقلقة في ذات الله عز وجل فتجد هذا الإنسان لا ينام الليل وفي حال من الحسرات والحزن والبؤس وليس به بس قد قطع عليه النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان ذاك صريح الإيمان الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة تها لا تضره في إيمانه وهكذا يزعجه ويقلقه في عبادته في صلاته في طهارته يوسوس له فيبقى في قلق دائم وفي عذاب يتمنى الموت معه هذا من الشيطان وهكذا قد يتلاعب به الشيطان فلربما أشعره بعلل وأوصاب وأمراض أنها قد حلت به فينبغي قطع الطريق قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا الذي كتبه لنا مولانا أكثر من هذا هو مولانا إلا ما كتبه الله لنا ما كتبه علينا لنا عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير صابته سراء شكر فكان خيرا له وإن صابت ضراء صبر فكان خيرا له فلماذا الإنسان يطيع الشيطان ويستجيب ولربما ليس به بأس يعني بعض الناس لربما لو رأى أدنى الأشياء ذهب يقرأ في محركات البحث ويضع هذا الشيء الذي تلمسه في جسده ثم يأتيه أشياء لربما تقرب الموت إليه من ساعته وأنه قد حل به الداء الدفين والموت الذي لا يمهله ويبقى هذا الإنسان في حال من التعب والشعور بالمرض والمعاناة ولربما بدأ يشعر بأعراض تلك الأمراض التي قرأها في تلك المواقع التي الله أعلم عن صحه هذه المعلومات فيها فيمرض نفسه وهكذا هو في قلق دائم أو عند معبر الرؤى فالشيطان إذا ما استطاع أن يغويه وأن يغريه باليقظة جاءه في المنام وأراه الرؤى السيئة فيبقى حزينا. معنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها لا تضره يعني الرؤيا السيئة من الشيطان وأنها لا تضره فيقطع الطريق على هذا الشيطان وهذا أيضا يدعو النفوس إلى التفاؤل والله يعيدكم مغفرة منه وفضله. لاحظ هذه المغفرة منكرة والتنكير هنا يدل على التعظيم يعني هي مغفرة عظيمة وهذه المغفرة أيضا منه. فإذا أضيف ذلك إلى العظيم الأعظم تسأل عن هذه المغفرة وعن عظمها وعن سعاتها لأنها من الله مغفرة منه فما قيمة ما يزينه الشيطان العدو الذي أخرج أبانا من الجنة وتوعد الذرية لا أحتنكن ذريته إلا قليلا أحتنكن يعني أخذه من الحناك عدو يتوعد يتهدد ثم بعد ذلك يطاع ويستجاب له ويصدق وعده ويشك في وعد الله تبارك وتعالى فينبغي على العبد أن يحسن الظن بربه تبارك وتعالى ويبذل وينفق وينطلق ويعمل في طاعة الله عز وجل ولا يلتفت إلى خواطر الشيطان وساوس الشيطان والقلق الذي يجعله ويوقعه في نفسه فتذهب سحابة العمر في قلق بعد قلق بعد قلق بعد قلق وهو في عافية الله تبارك وتعالى هذا القلق والحزن أيها الأحبة هو نقص في حياة الإنسان هو نقص في كمال الحياة هذه الحياة القلق حياة ملؤها الكدر كذلك أيضا هذه الآية الشيطان يعيدكم الفقرة ويأمركم الفحشاء تدل على عمل الشيطان وتأثير الشيطان على سلوك الإنسان ما الذي يجعل هذا الإنسان يقدم وما الذي يجعل هذا الإنسان يحجم ما الذي يجعل هذا الإنسان يبخل ما الذي يجعل هذا الإنسان يجود كل ذلك كذلك الوقوع في المعصية ولاحظ الشيطان يعيدكم الفقرة ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضله الشيطان يعيدكم الفقر معنى يتوعد فالوعد يأتي لهذا للخير والشر وهذه الآية تدل على هذا ولكنه في بعض الاستعمال العرفي قد يقال الوعد للخير والوعيد للشر وإني وإن وعدته لمنجز إعادي ومخلف موعدي هذا الصلاح على كل حال وإلا فالوعد يأتي للخير ويأتي أيضا للشر كذلك أيضا بقوله تبارك وتعالى الشيطان يعيدكم ما قال الذي يعيدكم الفقر ويأمركم الفحشاء هو الشيطان لا لا تدأ به هذا الاسم الكريه وهذا العدو رقم واحد العدو ذو العداوة القديمة المتجذرة التي لا ينفع معها المصانعة الشيطان يعيدكم الفقر مباشرة ليكون ما يضاف إليه من النسبة يعيدكم الفقر ويأمركم الفعشاء من أجل أن تعرف قيمة هذه الأشياء بمجرد إضافتها إلى الشيطان المصدر هو الشيطان فدع عنك هذه الوساوس ودع عنك هذه المخاوف ودع عنك هذا القلق والله تبارك وتعالى يعيدك المغفرة والفضل والفضل واسع والطافه واسعة وهي في الدنيا وفي الآخرة فيصدق العبد بوعد الله عز وجل ولا يصدق بوعد الشيطان كذلك أيضا لاحظ والله واسع عليم واسع الجود واسع العطاء واسع الغنى واسع الفضل فذلك يبعث على الطمأنينة يكون الإنسان ينفق وهو طيب النفس مطمئن الضمير لا يكون كحال أولئك الأعراب من المنافقين الذين لربما أنفق الواحد منهم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق ما غرمه ويتربص بكم الدوائر يشعر أنها مقطوعة من قلبه غير مخلوفة فهو يخرجها كارها يدفع تهمة ونحو ذلك وكذلك أيضا الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم الفحشة والله يعيدكم مغفرة منه وفضل والله واسع عليم واسع عليم يعني مع سعة صفاته وسعة عطائه وسعة جوده وسعة إفضاله ونعم عليم عليم بالمعطين عليم بالعباد عليم بمن يستحق عليم بالمنفقين عليم بالمتثبتين في النفقة عليم بالنيات والمقاصد التي تنطوي عليها النفوس فهذا يدفع العبد إلى تصحيح النية والقصد من جهة وأن لا ينتظر عائدة من الناس على نفقته لأن الله عليم به لا ينتظر من الناس أن يشكروه أن يذكروه أن يطروه أن يذكر هذه النفقة أو هو يعلن عنها لأن الله عليم بهذه النفقات فإذا جحده الناس فإن ذلك لا يضره فأبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح وهو ابن خالته ومصطح رضي الله عنه قذف عرض النبي صلى الله عليه وسلم وقدف عرض عائشة وعرض أبي بكر أفضل ثلاثة أحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأحب النساء إليه فقذفه وأبو بكر كان هو الذي ينفق عليه فقير وقريب فحلف أبو بكر أن لا ينفق عليه فأنزل الله ولا يأتلي يعني لا يحلف من الألية وهي الحلف ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعى يعني أصحاب المقامات العالية الفضل والسعى يعني الغنى أن يؤتوا أولي القربة والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم إذن القضية ليست مكافأة أو مقابلة أو انتظار عائدة على هذا البذل والإنفاق حتى لو أساء حتى لو تنكر حتى اتقي شر من أحسنت إليه كيف اتقي شر من أحسنت نحن نحسن لوجه الله عز وجل لا ننتظر أصلا منهم إحسانا فهؤلاء يمنعون الناس من البذل ويمنعونهم من الإنفاق ويخوفونهم يقول لك افعل خير وتلقى شرا كيف افعل خير وتلقى شر شيطان يعيدكم الفقر ويأمركم الفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضله وأنت تقول شر يخوف الناس من فعل الخير ويفبتهم عنه فهذا فعل الشياطي والله المستعان هذا والله أعلم صلى الله عليه وسلم نبيه إذا كان في إضافة أو سؤال نعم, نعم تفضل قلت إلا برضاه أو إذنه نعم واضح من طيبات أكسابكم لكن يبقى النظر في صحة الحديث والآية تحتمل هذا وهذا وهناك أدلة أوضح من هذا بالمسألة كنت ذكرتها في درس التسهيل لكن هنا لا نعنى كثيرا بالخلاف الأقوال والأجدلة لكن هذا ذكر في درس التسهيل أدلة القائلين بأنها في النفق المستحذى وأدلة القائلين بأنها في الزكاة هي السابقة ولا تيمم الخبيث منه تنفقون لكن الحديث يحتاج نظر في صحته لا أعلم صحة الحديث طيب السلام عليكم